وكانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في لرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا, وأرسلنا السماء عليهم إذ رارا وجعلن لها رتجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا خرين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 ولو جعل ماه ملكا لجعل ماه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يست تهزئون